الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إنما المؤمنون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 وعزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما جاءك ربك من بيتك بالحق. كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارون يجادلونك في الحق بعدما تبينك أنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطاق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 إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممتكم بألف من الملائكة مهدفين وما جعله الله إلا بشرى ولتقمئن به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 به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليغبط قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاطربوا فوق الأعناق واطربوا منهم كل بلان ذلك بأنهم شاء وَمَنْ يُشَاكِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ سَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَذُوكُوا وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَكَ فُرُوزٌ حَقًّا فَلَا تُولُو الْأَدْبَا وَمَن يُولِ الْيَوْمَ إِذِنْ دُبْرًا إِلَّا يف لطتَأَ تَقزًا إ في الأت فقَِب بغضٍ مِ فقَب بغضب مَِ الله وَمأ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 وليبني المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاء وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودون عد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله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 لِيَن آمَنُوا وَيَسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلْيُوَسِّنُوا إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصا واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل استطعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم, فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا رب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 تو أن الله انت اجر عظيم يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقا يتعلقكم فرقان يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكرون تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين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 وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياء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 فسينفقونها ثم تكون عليهم عسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون يميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيركمه جميعا فيجعله في تهنم أولئك هم الخاسرون فين كفروا إن ينته يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كلهم vậy như ta không vậy mong bỏ bị may mà luôn quay tao anh المولى وليمن نصير اعلموا ان ما غنمتم من شيء فانما لله خمسه وللرسول ولذين القربين وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُم آمَنتُم بالله جمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب منكم ولو تواعدتم اختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهدك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وان الله لسميع عليم الذوركَهُ اللهَّهُ في مَنامِكَ قَليلَ وَلَ أأَوكَهُم كَفَّ فَجِلُم وَلَ تَنازَعتُم فيِي الأأَمب وَل الناه سََّم لَم إِهُ عَدمُ بِناتِ وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُخَفِّضُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ وَيُخَفِّضُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أمرا كان وَإِلَ الله تُ تَع الأُمور ياأَوهَ الذينَ آمَنُ إ دَقيتُم في أَدَ فَسقتُ وَقُ ال كَفاب وَذكُر الله كَسوملكُتُ نِحُ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 كالذين خرجوا من ديارهم بقرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيطا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَمَانِيَّهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى قَوْمِهِ وَقَالَ إِنِّي العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوكل الذيينَ كَفَ المَلَ إِكَ طُيَب لِبونَ وَجوهَهُ وَأَذِبَارهُ وَذوجوا عَذاابَعَرر ي ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَدَأَبيكُم وَأَنَّ الله لَسَ بِظََّابِ بالِالعَاب كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي سديد العقاب ذلك بأن الله بك غَيير نعمةًأَ م علىقوم خَ يغَر مَا بآافُسِهم حتى يغَير مَا بأَسِه مأَ ن الله سَم يععَين كَدَأ بآالف العونَ والَّذينَ مِ قَهِم كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَلْقَىٰهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانَ ظَالِمًا مُّنكَرًا إِنَّ شَرَّ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 وَإِنْ مَا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَلَبِثْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سبقون لهم لا يعجزون وأعدت لهم ما استطعتم من قوة ومن رباق الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين وآخرين من لا تعلمونهم الله وَمَا تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تفلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين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 مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُون الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُنْ والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يفخن في الأرض تريدون عرم الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق نمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فاكلوا مما غنمتم حنالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا من في أيديكم من الأسراء إن يعلم الله في قلوبكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا إن يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور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 وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْثَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا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 ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشرحين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر وعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله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 وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَمَا لَمْ يَنقُصُكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وحصروهم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 اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعمدون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولا وابو اقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين ونفصل الايات لقوم عالمون وان انك سو ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دياركم فقاتلوا فقاتلوا ائ الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخ ويخزهم وينصرهم عليهم ویشی سدور قومی ویشی سوری نیو وی ویتو نئی وَعَنِيمٌ حَكِيم ۚ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَتْرُكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رسوله؟ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا رَسُولًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِيٌّ وَدٌّ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يأمر مساجد الله من آمن ما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى قايته الحد وعمارة المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر كمن آمن واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند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 ومشرهم ربهم برحمة منه ورقوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين لا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَقَّ الْكُفْرُ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ قوم وازواجكم وعشيرتكم واموال واموال نقت ورتموها وتجاوت تخشون ومساكن ترطونها احب اليكم احب اليكم من الله ورسوله وجهاد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 وَيوومَقلَم إ أَدَبَتكُم كَّوَتُك فَلَم تُكْنعَك شيءَي أوضاقَت عَلَكُ الأق بِمَا رحوبَ فَ وَضطَت عَلَكُم الألْقُ بِماَا وحُوبَت ثمَُّ وَلَيتم مدِبين ثمُ اللَّهُ سَكِينَةٌ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ سَنَتُ نُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَابَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يشاء غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيدة فسوف يغنيكم الله من فضله إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ قَاتِلُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَدَاعِيَ إِلَى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 وَيُؤَنِّقُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَن لاَ المسيح بلا مغيما وما هم من اتخذوا احباءهم وربالا اربابا من دون الله والمسيح بلا مغيما وما هم من وما ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفطة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم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 اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة عرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة ما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه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 يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم خففوا في سبيل الله فتقلتم الى الارض يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم خففوا في سبيل الله فتقلتم الى الأرض.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 الله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني ثمين إذ أخرجه الذين كفروا ثاني ثمين إذ هما في الغافر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 لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إن هم لكاذبون عفى الله عن كلمة أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنتم فُس وَلهَّهُ عَليم بِالمُتَّقين إِ ماَا يَتَأ كََّبينَ لاَا يِلونَ بِالَّهِ وَْيَوبِآخِرِ وَمتابَابَ قُلوبُهُ فَهُم فيِي وَيُوبِه مَتَوْ لو اراد الخروج لاعدوا له اتتوا ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خلالو ولا اوطروا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سمماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد بتغوا الفنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول اذلي ولا تفتن الا في الفتن ستقع وان جهنم ما لها محيط بالكافرين ان اصبك حسنه تنتسهم وان تصبك مصيبه يقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كَتَبَ الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربصون وصب بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عندي او بايدينا فتربصوا ان معكم متربصون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 ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا وهم كارئون فلا تعجبك أموالهم ولا الحياة الدنيا وتزهق أنفزهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو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 قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله إلى الله راغبون سمع الله لمن حمدا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 اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة اللهم لك الحمد كما ينبذي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد ملأ الزماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم بلغنا ليله القدر يا كريم اللهم بلغنا ليله القدر يا كريم اللهم لا تحرمنا رزقها يا الله ولا تحرمنا المغفرة فيها يا الله ولا تحرمنا الأجر فيها يا الله اجعلنا فيها من المأجورين اجعلنا فيها من الفاقين جعلنا فيها من المفلحين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوانا وسجودنا وتقبل منا يا ربنا صالح أعمالنا اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين اجعلنا وآبائنا وأماتنا وأولادنا وأزواجنا وأرحابنا من عتقائك من النار ومن المقبولين وحرم اجسادنا على النار وحرم جلودنا على النار على النار وحرم اسماعنا على النار وحرم وأدخلنا الزنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك الصبر على البلاء ونسألك منازل الشهداء ونسألك مرافقة الأنبياء اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نعوذ بك من علم لا يغفع ونفس لا تسبع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ودعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا فاكرا وجسدا على البلاء صابرا اللهم نسالك عملا متقبلا اللهم انا نسالك عيشه هنيه وميته سويه ومرضه غير مخز ولا فاضح اللهم اتي نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت اللهم ارحمنا فانك بنا رحيم ولا, ولا تعذبنا فانت علينا قادر ولا تعذبنا فانت علينا قادر ولا تعذبنا فانت علينا قادر والطف بنا يا مولانا جرت به المقادير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء احفظ أهل مصر من كل مكروه وسوء احفظ شعف مصر من كل مكروه وسوء وأعد لمصر الأمن والأمان واجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمتين الحق والدين انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم امنحنا رضاك وهبنا ما ينفعنا يوم لقاء وعاملنا يوما فزع الأكبر بما تعامل به أولياءك يا رحيم يا كريم اللهم ارفع مقوتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقوتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقوتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وفي كل عين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عمي ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين